الحمد لله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصنين وعلى آله وصحبه أجنعين أما بعد فقد بينا المصنف رحمه الله في هذه الجنة أن الوصية لا تتحف فيما زاد على ثلث وقد بينا أن الأصل في هذه المصنف حديث السعد بن أبي وقاط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ومن هنا أخذ الظلماء دليلا على أنه لا ينبك الإنسان في وقيته ما زاد على الثلث وإذا فعل ذلك فإنه يطالب الورثة بالإذن أو الامتناء إن شاء امتنعوا فتلغى الوصية فيما زاد على الثلث وإن شاءوا وافقوا فتمضي كما ذكر المصنف رحمه الله وهذا الحل يجمع بين العلماء رحمه الله أن الذي يملكه الإنسان في صدقته ورصاياه في شدود الثلث وهذه شكمة من الله عظيم لأن الإنسان إذا حضره الأجل أبم خوفه من الآخرة وانكشفت له حقائط الأمور وزال عنه الله والغرور وأصلح مقبلا على آخرته فعندها لو مكن الله الإنسان من جميع ماله لتصدق بجميع ماله لأنه يريد أن يحسدي من عذاب الله عز وجل وأن يسلم من تبعات أموال التي جمعها والخيرات التي حصلها فإذا وقف على آخر الدنيا فإنه يغلب مصلحة نفره على مصلحة ورثته ولو فتح هذا الباب لما أفقى مية بورثته من شيء ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الثلث ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث عنوالكم أي عند الوفاة حتى تكون من وصية الإنسان لآخرة بها ما فسد ويتدارك بها ما فات يصل بها رحمة ويجعل بها صدقة أنجارية من عليه بعد موته فهذا من الخير والرحمة التي دعالها الله عز وجل لعباده الممين قال رحمه الله لا تصح في ما زاد على ثلث أي لا تصح الوصية في الشيء الزائد على ثلث الثلث نستخرجه من جميع ما تركه الميل سواء كان من النقود أو كان من غيرها فمثلا لو كان فترك سيولة من النقدين ما يقارب مئة ألف وترك همائر وأراضيهم وعقارات وأمور أخرى ففي هذه الحالة لو قال أوصيت بمئتي ألف فالسيولة تعادل المئتين الألف فإننا لا نقول إنهم قد أوصى بكم لنا له وإننا ننظر كم سيمة العقارات التي تركها والسيارات التي كان يملكها ولو كان عنده أطعمة في, في بيته مثل أشياء في الأرز للتجار نحوه إذا كانت تجارات ونحن يتقوم وتنظر قيمتها ثم تنظر ننظر المبلغ الذي وصى به هل يعادل كل جميع السلكة أو لا يعادل فلو أننا وددنا العقارات تساوي مليوناً وهو قد أوصى بمئتي ألف فلا شك أن المئتين نافلة لان هذول انصرفت بالصح وضي وصيته وتنظيم ولكن اذا اذا كان في العقارات مجموعها يعادل 100000 مجموعها اذا بنرغب مثلا اربع قطع كل قطعه ب 25000 هذه 100000 ثم قد اوصى ب 200000 فال2000 تعادل حقوقي التركه فحين اذا تصح ال100 وتبقى ال100 زائده عنها الوراق هل ينبوها او لا ينبوها ينبغي ان يراها انضاء ظرفا كذن اشهاده فبعض الظرفة يضايق بعضهم بعضا في انفاد الوظفية الوالد والوالدة فيماذا زاد عن السنة وهذا امر ما ينبغي لان الذي يخرج بالسيف الحياة والذي يخرج بالإكراه لا خير فيه ولربما كان ذلك المال إذا أخذه الإنسان على هذا الرجل منزوع البركة فتأتي العاقبة الوخيمة لمن أخذه من صاحبه بدون ريضا نفس ولا بطيبة نفس منه فالمنضغي أن لا يضايق بعض الورث بعضا, بعضا, بعضا, بعضا, بعضا, بعضاً في هذا سيقول مثلاً ما جاء أن قد وصت 200 ألف مترجها وفي ذلك إضرار قد يكون بعض الورث نبيوناً وقد يكون محتراً وقد يكون عندهم من العيال والبعث من يحتاج إلى أن يأخذ من الإبت حتى يواسيه ويصح من شؤونه فالمنظر النظر في هذه الأمور وعدم تغريب العوائف على الأمور الشرعية المقررة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المواريخ والفرائض التي قسمها الله من فوق سبح الأموات أمرها عظيم إينا في كتابي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تصل الحقوق إلى أهلها فإذا ضيق على الورقة فكأن تترك الوالدة مثلاً الثلية وهذا الثلية في بعض الأحيان يعادل أربعين ألف على حيان يعادل مئة ألف بعض النساء قد يعادل فيه فيها عشرات الألوف بل مئات الألوف تجد بعض الورقة يقول نأخذ ثلية ونتصدق بها لا ينضغي هذا ينبغي وضع الأمور في نصابها ومعرفة من الذي خلفه النية ومن الذي منصد من موطاياه إلزاما ومن الذي ينفذ اختيارا اختيار بركة وموافقة وينضغ الرجوع للغلماء وأن علم سؤال في مثل هذا وعدم تغليب العواطف في هذه الأشياء حتى يكون الإنسان على الثمن وتكون طاعته لله عز وجل على مصيرة ونور ولا نوالف لشيء قوله إلا استثناء هذا إلا أن يجز الوركة. اجازه الورثه مما زاد عن الثلث طبعا نسال الورثه ونقول هذا الزائد عن الثلث ننضي او لا ننضي مثلا لو كانت ثلث 100000 وهو قد اوصاف 200000 فحين يجي نفس الورثه عن ال100 الزائده تصح كنا نقوله وتبقى ال100 الثانيه على اجازه الورثه فان الورثه لا يخرج جواب الورثه من أشوال حالة الأولى أن يتفقوا والحال الثاني أن يختلفوا إما أن يتزق الورثة وإما أن يختلفوا وإذا اتفقوا إما أن يتفقوا على الإنضاء وإما أن يتفقوا على الإلغاء إذا اتفقوا على الإنضاء وقالوا ربينا ما وصى به والدنا وص Firste به الوالدة نضت المئتين ونفذت الوطنية في المبلغ الكاملا ال1 الاولى اشفاقا للميت وال100 الثانيه قلنا ياتي اما تنفيذا واما ابتداء الحاله الثانيه ان يستجف على الاضاء الوطنيه ورث فقرا ضعفا والدهم ترك له 200000 تصدق بالثلث دينان سعد عن فقال نصف مالي فصدر حكم او وصي ان ينص يتصدق به مثل ورثة فيما زاد هلف واحدون قالوا نحن أحوج ونريد هذا المال ولا نريد إضاء هذا الزائد عن السن نقول من حقكم هذا ولا تثريب عليكم ليس بعقوق للوالدين وليس في لا يظن أحد أن هذا عقوق وللو كان عقوقا لما أنر الله به ولما أحله من فوق سبع ثمان ولكن قد ينظر الوالد شيئا لحظ نفسه وأيضا الوالد ينظر لحق نفسه فالوالد من برغله تطوعا وتفضنا والوالد تراه لحظ نفسي واجدا وإزاما فقد يكون أولاده مثلا لو كان أحد أولاده عنده أولاد أو عنده ديون أو عنده حقوق ورأى أن والده أوصى لغيره فلو أنه أنظى رفيته في منذ أنه أن تضرر هو لما يكون من استحقاقه من الإذن فمن حق النفول لا أنجيها تقديما لشقوق أولاده لأن الأولاد لهم حق وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك من تعود فبدأ بمن يعود في هذه الحالة إذا اتفقوا على الإلغاء أو اتفقوا على الإلغاء لا أشهر الحالة الثانية أن يختلفوا من قال ننبي وضع من قال لا ننبي فمثلا لو أنه ترك ابنا وبنتا فالابن طبعا وصفة مية بما زاد على الثلث ثم فأنا الإبن والبنت فقالت البنت أنا أجيز ما, ما أنضاه الوالدي وقال الإبن لا أجيز فحينئذ تنفذ بقدر ثلث ما زاد على الثلث لأن الزائد عن الثلث استحقاق للإبن والبنت والابن له مثل حضر الانتهي فمعنا ذلك ان الابن من فيما زاد عن ثلث وللبنت سهن واحد فيما زاد عن الثلث فان انضت البنت مضى ثلث ما زاد عن الثلث وان انضت ذكر مضى ثلثاء ما فلو كان الذي زاد عن الثلث ثلاثة الاحيان فسألنا البنت قالت عن ده. قال الولد انا محتاج فحينئذ ننضي ألفا ونبقي ألفين صحت في الألف ومضت وبقيت في الألفين والتغت وعلى هذا فإنه ينظر إلى نصيب كل وارث إن احتلقه فيصح في التحفاق كل بحق بقدر مصيبه من ذلك الزائد عن حبثان ولا لوارثه بشيء ولا يصح أن نوصي لوارثه بشيء فلن خط بعض الظرفة وقال أوصي لأن يُعطى فلان من أولادي الثلث أو الرضع أو يُعطى مئة من السلكة فلا وصية لوارده النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ومنعه وقال لا وصية لوارده في حديث المعدات سبق سبقت الإشارة لأن العلماء خلفوا في قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه من السلكة فلا وصية لوارده هذا يدل على أن الوارث لا يوصل لهم نعم إلا بإجازة الورثة العبرة بالوارث هو الذي طبعا ما يكون بعد الموت فإذا كان غير وارث حين الوصية ما أفصح وارثا بعد الموت او كان وارثا حال الوصية ما أفصح غير وارثا عند موته هذا كله سيأتي إن شاء الله قيامه أما من حيث الأصل لا يجوز للميذ الموصي لمن يرده لا يجب سواء كان من الذكور أو كان من الإنال وفي هذا حكمه عظيما لأن الله سبحانه وتعالى حينما قسم الموارئ وأعطى كل ذي حقا حقه من الفركة فإنه في هذه الحالة ينضي أن يتترك هذه القسمة لأنها هي العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فإذا جاء يوصي وقال فناسي أو أبناء يريد أن أزيدهم فأنه يعتدرك على الشرق ولذلك قطع من هذا ومنه ثانيا ان الوصية للوارث توظر صدور الورثة دعوهم على ذعب وتوظر صدورهم أيضا عنواء مورثهم سواء كان من العجال او كان من الإنه كما حرم الله عز وجل تخصيص بعض الورثة العطية دون بعض كما تقدم معناتنا إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت وتفشح تنفيذا إلا استثناء والاستثناء إخراجوا بعض من ما يتناوله اللغة إلا بإجازة الورثة لها تنفيذا إجازة الورثة لامرين لمن زاد عن الثلث وقد تقدم بيانه أو إذا خصت دعم الورثة مثلا قال ابن المعاق عنده ابن المعاق ونظر أن هذا الابن يحتاج إلى المال أكثر فخصه بشيء فقال في يارتي بهذا الإبن المعار أو مثلا بيتي الفنان أو عمارتي الفنانية لهذا الإبن أو نظر إلى بنت لها أولاد لها أسران ولها وضع معين وراضا أن استفلح الورقة ووافق الورقة في حياته أو بعد موته واحقه فإن هذا يمضي ولا إشكال فيه لأن الحق حقهما وإذا كان الحق لهم فإنهم يملكون كما يملكون بدرهم يملكون انضاء وصية والده ووصية والدته إذا وصى بذلك وقوله تنفيذا بعض العلماء طبعا إلى وصى لوارده واتفق الورثة على انضاء الوصية أو وصى بما زاد عن السلف واتفق الورثة على إنباء هذا الزائد فهل هذا الذي انظر يعتبر ابتداا أو تمكيلا فبعد الى ما يقول اذا انظر ورث وصيه مورثه للوارث فهذا تنفيذ للوصيه وإذا كان تمكيلا فحينئذ الى قال اذا كان وقع القبول من الموصى اليه في في زمانه ثم أجاز الورثة بعد ذلك أجازة مثلا بعد شهر شهرين فإن قلنا إنه تنفيذ خلال الشهر والشهرين أجرت الدار وهذه الدارت ب بألف أو ألفين أو أجرت السيارة أو أجرت الدارة وحفل منها دخل إن قلت إجازة الورثة تعتبر تنفيذا لما وصى به الميت فحينئذن الأجرة المستحقى لمن أوصي إليه الذي وصي له الوالد يتحق هذه الأزر لأن ملكيته تثبت لمجرد أن يجيد تثبت بقبوله كما سنريننا إن شاء الله إذا قبل بعد الموت فلو حصل قبوله في شهر محرم في أول شهر محرم قالوا إن أباك فتوصى بهذه السيارة فقال قبلت جاء نفس بعد والدي فقال إن والد وصى بأن هذه السيارة تكون فقال قبلت حصل هذا في أول محرم ثم حصل الورثة ما حصل أخذوا عطاها فرتبوا ورثة لما جاءوا إلى وصية وارئة قالوا واردكم أوصى بهذه السيارة تجيزون قالوا ندي هذا بعد شهرين خلال الشهرين هذه لو حصل زيادة في الشيء الذي يغصي به أو نماء فإنه يكون على ملك هذا الشخص الذي يغصي له وأما إذا قلنا إنها ابتداء فحين إذن يستحق الورثة الأجرى إنها بين إجازتهم وبين قبولهم فإنها تكون على ملكهم ولا تكون على ملكهم من مصيرهم إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتشفا في ذا إلا بإجازة لها بعد الموت بعد ذلك لا يقول إذا أخذ رضا في حياته يكون هذا مسقط للإثم من, من ناحية تخفيص رضا الورثة نسقط للإذن نسقط للإذن لكن الوصية أصلاً ما تنسب ولا تعتبر أنه سيأتي إلا بالموت وعلى هذا فإنه لابد أن يكون قبول الورثة وإجازة الورثة بعد موت المورث الذي وصل فعلى فعليه إذا وقعت إجازة من الورثة على هذا الوجه بعد موت المورثين اتفقوا أو قال بعضهم بإعجازتهم سمعاً بعض صحت سمع بحسب الحال الذي ذكرناه إما أن تفتح كلاً إلى كان الجميع قد وافقوا وإما أن تفتح بالجبء الذي وافق صاحبنا وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتكره وصية فقير وارثه محتاج تقدم معنى أن الوصية تأثريها الأحكام التكليفية فتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون واجبة وتكون مندوبة وبينا هذه الصور كلها وأدلة كل صورة وهنا يقول المصنف تكره, تكره الوصية من الشخص الفقير والفقر والزنى أمر العرفي فيرجع إلى العرف فلو كانت عنده خمسة آلاف ريال والعرف يقول من عنده خمسة آلاف ريال في حكم الفقير فهو الفقير سنظره يكره له عن يوصيب بشرح أن يكون له وارث ومحتاج إذن لابد من أمرين أولا أن يكون المال الذي يتركه قليلا بشديوصف معه بالفقر والحاجة ثانيا أن يكون وارث ومحتاجا إلى هذا المال فإذا تحقق الشرطان فالوصية مكروهة والسبب في هذا بعض العلماء نقول إنها خلافة الأولى وبعضهم نقول مكروه وعند العلماء أصول خلال هل خلافة الأولى يعتبر مكروها أن كونها خلافة الأولى فلا شك من النبي صلى الله عليه وسلم دلّم دين هذا بالدليل الصحيح فإن ميمونة رضي الله عنها أخذت جارية من جواليها فأعتقتها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله هل شعرت أني أعتق في فقال صلى الله عليه وسلم لو أنك أعطي فيها لأخوالك لكان أعظن لأدرك لأن العذق يعتق الإنسان إذا أعتق لوجه الله عتق كل عذل من لما أعتق حتى ينجو من النار بهذه بهذا العذق إذا وقع على الوجه المقبول عند الله سبحانه وتعالى خالصاً لوجه الكريم ما هذا يقولها لو أبقيتها على الرحيم ووهدتها لأخوالك وبرحيم وصلت بها الرحم فكان أعظم لأذلك فجعل العفق خلاف الأولى ووجه ذلك أنها تصدقت على غريب مع وجود حادث القريب وبناء عليه أخذ العلماء أن البداعة بالغريب مع وجود حادث القريب خلاف الأولى وهل خلاف الأولى مقروض؟ حينئذ ترد المسؤولية التي ذكرناها لكن بعض العلماء يقول إن الورثة بي المدى صلى الله عليه تأكد الأمر في حقه بقول إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك أنتذرهم آلة يتكففون الناس فهو فقيم والمال ليس بذاته ومعنى أنه إذا لم يطرق لأولاده هذا المال فغالبا ان اولاده في وعلى ذلك قالوا انه يقرا ولا شك ان يقول بالكراهه له وجه وله قوته لانه لا شك يضيق على الورثه ويضيق بهم وان ذلك تكون صدقته على الورثة خيراً ان الورثه خير لهم ان يعطي المال للغريب ولو كان ذلك الغريب محتاجا بل ان صدقته على اهله بل ان تركه للمال نوع من الاحسان ونعن نصف له وقد بيّم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصفه يبدأ فيها الإنسان بأدنى, بأدنى الناس منه ولذلك قال ثم أدنى أدنى وعلى هذا فيبدأ بورثته قبل أن يبدأ من الناس وتجود بالكل لمن لا وارث له وتجود الوظفية بكل المال لمن لا وارث له يرد السؤال لو أن شخصا ليس له وارث وأراد أن يتصدق بجميع ماله فهل تنفع أراد أن يوصي صدقة وبرا بجميع ماله فهل يصح ذلك وتمضي صدقاته أم أن أنه لا تصح وصية إلا في عدد الشبه قولان من العلماء قال بعض العلماء إنه إلا أوصى بماله كله وليس له والد مثل شخص أتمن وطبعا قرادته كلهم كفار وليس له منواله ثم حضرته النليم فقال جميع أنوالي عنده أموال فقال جميع أنوالي من بعدي في, في بناء المساجد في تشييد الأربطة وغير ذلك أهنال البر والإحسان هذه الوصية وقعت عن دميع المال يعني شملت جميع المال فقال أصحاب هذا القول إذا وصل لجنيع ماله ولا وارث له طحة رصيته كما ذكر المصنف الحمد لله وهذا القول مروي عن عبد الله بن سعود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عبد الله بن سعود رضي الله عنه وارضاه كان يرى أنه إذا وصل ماله أن له ذلك وأنه أحق الناس لذلك أيضا أكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإلة هي الورقة وجود الورثة إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالتي فكفرهم لما قالوا فجعل هذا بمثابة التعليل للأمر وخالها هذا القول طائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة فقالوا تصحف الثلث وأجزائف عن الثلث يرد إلى بيت مال المشهدين وهذا القول اختاره جمهور الظلماء رحمه الله أن من وصى بجميع ماله وليس له وارث صحت وقيته في الثلث والثلثان مرضودان إلى بيت مال المسلمين والسبب في هذا أن من لا وارث له فوارثه بيت مال المسلمين ثانيا أن بيت مال المسلمين هو الذي يكثمه لو لم يترخ ماله لو أنه لم يترخ ماله من أين سيكثم من أين سيقام على مؤمن التجهيده وحواجه من بيت مال المسلمين فكما أن المسلمين غرموا كذلك يغنم في حال وصيتي على هذا الوصف فقالوا أنه يكون في رسال إلى بيت مال المسلمين ردا ويكون هذا أيضا فيه إحسان إلى عمو المسلمين فالإحسان به مقدم على الإحسان على بعضهم وهذا القول الثاني من القوة بمكان لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من انتذرهم عالة يتكشفون الناس جاء من بادي الوطف ولم يجئ من بادي التخييج بالشكم بمعنى أنه إذا لم يكن لك ورثة فإنه يجوز لك أن تفعل جمالك ناشئة وإن لم يكن سلط بالوطايا فلنقص بالقصة في مسألة الزائد عن السلس طبعا آآ آآ الزائد عن السلس المبيه الله سلم قال له سعد يا رسول الله إني لي إن لي ما إن لي آآ آآ نام كغير ولا وارث لي إلا, إلا إبنه لاحظ لا وارث لي إلا إبنه أفأتصدق بنا لكم يعني لو كان الأمر فيه ساعة في حال عدم نجيد الوارث مضيق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في حدود الإبناء في حدود عدم الإضرار بالإبناء لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غدء إلى الثلث وأكدوا هذا على أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فجمع لأن الذي ينلكه الثلث وحينئذ إذا تصدق وليس له وارث إما زاد عن الثلث تصدق بما لا ينلكه لأن النار في هذه الحالة يكون غضي لديث مال من كما أنه إذا عن الثلث في حال وجود الوارث دخل في ملك الغير كذلك في حال صدقته لجميع ماله ولا وارث له دخل على ذلك مال من سنين سيكون وصيته في حدود الثلث اعمالا للأصد لأن الحديث الذي ذكرنا إن الله أصدق عليكم بثلث لأموالكم من شئ المنطوق أقوى من حديث. إنك أنتذر وراثتك أغنياء لأنه ربما يكون مثابة الوصول كما ذكرنا لنبى بالتقييد بالإنة نعم. وإن لم يفد ثلث بالوصايا فلنقص بالقس قال رحمه الله وإن لم يفد ثلث بالوصايا بعد أن بيّن أن لنا الذي يشرع من جهة المقدار في الوصيلة أن يوصف شديد الثلث بيّن شط ما جاب عن الثلث. وحكم نقف عن ثلث أنه ناظم ورد السؤال لو أن شخصا وصى وازدحمت الأشياء التي وصى بها وأصبح الثلث لا يسعها توصى بمبلغ معين لشخص ثم بمبلغ الثاني لشخص آخر من ورثته غير المفهجي من قراظته غير الواركيين فأصبح ما وضع به زائد عن ثلث لكن بحما الشخصان مثلا شخص ترفي وترك تسعة آلاف ريال فمعنى ذلك أن ثلث التركة هو ثلاثة آلاف ريال ففي وصليته قال أعطو محمدا الذي هو المحتاج ألفين وأعطو صالحا المحتاج الثاني ألفين فأصبح حينئذ نجموع ما يعطاههم فيه الشخصان يعادل ألفين أربعة آلاف ريال أسلل الثلاثة آلاف ريال فكيف نطفل الثلاثة ريال أو أربعة ريال دينا رحمه الله أن هذا القصد وهذه نسألة في حقيقة فيها كثير اولا إذا ازدحمت الوصايا فلا تخلو إما أن تكون مستوية وإما أن تكون مختلفة تزدحن الرصايا مستوية مثل أن تكون في حقوق واجبة أو في أمور مستحبة اتسوى من جهة الاستحقاق فمثلا لو كان علي وصّى أن يحج عنه والحج كان واجبا عليه فناطل وتأخر وصّى أن من ماله من يحج به عنه وأيضا وصّى كثارات وصّى هذه الخصارات عبرها مثلا ألف ريال والحج عنه يقوم بألف ريال والثلث ألف ريال فحين إذن ما يمكن للألف ريال التي هي ثلث نالي أن تتوعد الوصية بحقه حق الأول واجب وحق الثاني واجب فالزحن حقان واجبان لله عز وجل الحالة الثانية أن تكون أن يكون بالزحان في عند الاختلاف لذا أني يوصي بحفرة في الحج ويوصي بمستحف فيقول مثلا أخرج من الثلث ما يحج به عني حج فريضي وأخرج من الثلث عشر ألاس ريال لفلان صدقة مني عني جئنا منظوب وإلى بسرته لا يمكن أن يحج وتخرج عشر آلاف إيام لا يستوعب من ضي وجدنا أن الحج عنه فريضة واجدة نازمة والعشرة آلاف صدقه مستحذة فالزحن الزحنة المبطية ثان إحداهما واجدة والثانية مستحذة هذه كلها تعرف من العلماء مسائل للزحام في الوسية إذا ازدحنت الوصايا وكانت كلها واجدة فمدهب بعض العلماء رحمه الله لم ينظر إلى صفة الوجوب من حيث البذوم مثل الحج لبذومه وفرضيته آخذ من غيره وبعض العلماء يقول لا ينظر إلى مثل هذا وإلا تقدم الكفارات لأنها ديل والحج لا يجب مع الديل الحج يسقط مع الديل إذا كان الشخص مجيلا يسقط فحينئذ حقوق الكفارات الواجب عليه مقدم على حج لأنه لو كان حيا وأراد أن يفعل لقد أنه أدّي الفصارات الواجب عليه كدم حج في الحج لا يدعنا من عليه إيدي فقدمت الفصارات والنذور والأيمان من هذا الوصف وهذا الحقيقة أقول أقوى من جهة النظر لا شك أنه أقوى عند التأمر أما بالنسبة للزحام الواجد مع المشتحد والمندود فلا اشكال انه لو وصى بالحج ووصى بالفدقة حجدنا عنه ثم نتصدق بما رقي سواء مثلا لو كان الحج عندي ألفين ريالة ووصى بعشرة آلاف ريالة محمد فدقة فالفد فرضنا ثمانة آلاف فنخرج منه ألفين للحج وندفع ثلاثة ذاقية للشخص الذي وفق له ويقول له ما فضل عن الواجب فتكون المستحبات استحقاقها في الوصية عند الازدحام مع الواجبات فيما فضل وغضر وزاد هذا بالنسبة للازدحام أنا في حال اجتناع بالاستوار مثل المستحبات لو كانت وصاياه كلها مستحبة دينا إذا كانت واجبة لو كانت مستحبة كأن يقول أعطوا محمدا ثلاثة آلاف يام وأعطوا زيداً ثلاثة آلاف يام وأعطوا عمراً هذه ستعة آلاف يام والذي تركه الثلث الذي ترى ثلثة تركة ثلاثة آلاف يام فكيف تقصن على ستعة في هذه الحالة ننظر إلى سهم كل واحد منهم للأصل المسألة في مجنوع الوصائف فإذا وصى للثلاث محمد وزيد وعنف لكل واحد بثلاثة على خيال فمعنى أن نصيبهم الثلاث فتنظر إلى عدد رؤوسهم ثلاثة فتعطي كل واحد منهم ثلث الثلث يعطى ثلث الثلث هذا معنى بالقسط وبحساء وعلى هذا ننظر إلى الرؤوس استخطاقها من نصف نصف الذي وصها به فهو اختلفت مثلا قال لمحمد الفين لمحمد الفان ولزيد الف ولعمل الف حينئذ تكون متفاوضة لكن نسبة الالفين والالف بينهم تناسب فتكون مقطومة على اربع فيصبح لمحمد النصف نصفة ثرف ولزيد ربع ثلث ولعمر الربع الآخر فلو ترك أربعة آلاف ريال هي لو كان الثلث عادل أربعة آلاف ريال ووصل لكل واحد بألفين ألفين نقول في هذه الحالة يمضي لثلث نسف ثلث لمحمد وهي الألفان ثم لزيد ألف ولعمر ألف لأنها تبعادل ربعا الثلاث قال رحمه الله تعالى وإن أوصى لوالك فصار عند الموت غير والك ضحت والعقب بالعقب بالنسبة للمسألة الأولى وهي أسألة أن تجزئ بالأقصار هذه المسألة الحقيقة مشرعة على مسألة العول في الفرائض ومسألة العول في الفرائض سكية فيها يجمع الصحابة ومما عليهم والأصل في ذلك قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنها الرجل لما توفي وقد ترك المرأة لما توفيه وقد ترك أختين وزوجا الزوجة لهم النص والأختان لهم الثلثان فأصبح لا يمكن أن تعطي نصر تلك للزوج لأن إذا أعطيت النصر بقي النصر ولو أعطيت الثلثين بقي الثلث وهذا يريد نفسه فحينئذ ماذا يفعل لما استوقعت هذه الحاجة في زمان عمر الخطاب جمع الصحابة والله عليم وشاورهم في هذا الأمر وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به نازلة يبدأ بأصابل الصحابة والسادقين من الإسلام ويقدم المهاجري ثم الأنصار ثم يشاور عموم الناس بعد ذلك ولا يشاور قبل أهل العلم أحدا أبدا يبدأ أولا بأهل العلم فيشاورهم لأن وجد عندهم حل أنضاء لأنهم هم أمناء الأمة وأعلموا بدين الله وشرع الله وأفقى الله وأقربوا من الإخلاف والبصيبة فيه في توفيق الله سبحانه وتعالى لهم وشاورا رضي الله عنه فقهاء الصحابة عد اللههم فكان فيهم الزبيع رضي الله عنه وارضان فقال يا أني المؤمنين ما أرى هذه المثألة إلا فردن توفي وعليه ديما عشرة وترك سبع أقل من ذلك فننظر مصيد كل واحد من أصلها ومراده بذلك أننا ننظر إلى ما تركه الميس ويجزى ويكون النقص داخل على كل شخص لقدر سهمه فإذا كان الثلثان مع النص تعول المسألة إلى سبعة فتقسيمها بدلا من تقسيمها على ستة تقسيمها على سبعة وحينئذ يكون للأختين الثلثان أربعة ويكون للزوج الثلث ثلاثة ويقصن النصيد فينقذ صاحب النص بقدر مناسب لصاحب الثلاثين ويتعل النقص من الجميع بقدر السهم كما سيأتي إن شاء الله ريانهم يتصيروا في الثرائب هذه المثلة لما أعطينا الصحابة صارت أصنا في العلماء أصنا في النماء والفضل إلى ترك التركات والمال وأصنا أيضا في العد والنقص ففي هذه الحالة لو كانت الوصايا اجتحمت وعين وقال لفلان أمسين الافان والثاني الان والثالث الفان وترك 3000 فحينا اذا ندخل النقص على كل واحد بقدر حصته من اصل المبلغ وهذا شبه اجماع بين الصحابه ومن الله عليه في هذه المساله وفرع العلماء حمى الله عليها مسائل الامتحان وان اوصى لوارث فصار صار عند الموت غير وارث صحت والاسد الاسد يقول للمتنف رحمه الله إن أوصى لوارث وصار بعد الموت غير وارث صحة ان أوصى لوارث النثل يعني تستطيع أن تنثل هذه النثلة بالنثال يجمع لك يعني يكون أصلاً وغيره عندك مثلا الأخ لا ينف مع وجود الزكاة ان اخ لا يرث موجود الاب لما كلهم انه ما يذ بالعصب فعقبه الاخوه فاد البنات فلو كان كانت تريد أن تسال وارثا وتجعله عند الموت غير وارث لا ارته وارثا في حاله الوصيه وارثا غير وارث عند الموت فتجعل الرجل بدون جلد لما يوفي لاخيه فإنه هو وارث الأخ فإذا ولد له الولد صار غير وارث عند الموثل فإذا وقص لأخه على أنه وارث مع أنه كان وارثا عندما يوفيه ثم ولد له المنذكر وتوفي فقد أصبح الوارث وهو الأخ غير وارث عند الموثل تصح الوفية لأن العبرة الوفية العبرة فيها بما بعد الموت ولذلك يستطيع أن يلغيها يستطيع أن يرجع فيها ولا عبرة في بالطبول قبل الموت كل شيء نقوف فيها على ما بعد الموت فنحن لا ننظر إلى ما كان عليه هذا الشخص وهو الأخ قبل الموت كان وارثا وأثناء فتابة الوفية كان وارثا او أثناء التنفذ الوصية كان وارثا لكن ما هو المهم والأهم عند الموت فلما كوفي الرجل إذا به قد أصبح غير وارثا ويكون هذا عن حال الشهر سيكون جوجته حاملة فيوفي وإذا كان أمثى فالأخله الباقر لأنه عفض إذا كانت بنتا وإذا كان ذكران فالحينئذ ليس للأخي شيء وبعض الأحيان الأفضل أن يكون ذكراً إذا كانت الوظفية وبعض الأحيان يكون العكس أيما كان يكون وارثاً ويصي له مثل الأخ يكون غير وارثاً ثم يصلح وارثاً قال أعطوا أخي فلان عشرة آلاف ريال من وفية وعنده ولد ذكر فالأخ لي الوارث مع وجود الوارد الذكر أخذ بالسنة فوصفى بقريب لا يريد إن شاء الله أن تكون منية الابن الذكر قبل عبي فتوفي ليلة وفاة والد توفي بحارث وجاء الخبر لواردي فما فحين أن أصلح الاخ الذي لم يكن وارثا أصلح وارثا لأنه لما توفي الابن في هذه الحاله تقدم درجهتا القوه واصلحت في هذه الحالة من الورثين صح الاخوارث لكن عند الوصيه غير والده كان عند الوصيه غير والده فالعبره بمذعه الموقف الحين تكون وصية ديوالد وعلى هذا ف يكون حكم واحد لانه هو يعني من هذا الاصل هو الذي يوصي به وهو الذي يلب ان الناس يعني هو الذي يغطي له وهو الذي يكون يعني مسؤولا عما زادع في الظلم يترخ غيره نعم والأكس بالأكس إن كان غير وارث فأصبح وارثا أو وارثا ثم أصبح غير وارث فالحكم بما بعد الموت ولا تأثير لما تقدم على ذلك قال رحمه الله ويعتبر القبول بعد الموت وإن قال لا قبله الروفية لها ركمة وهو الصيغة طبعا الموسي وموسى إليه وثي والموسى به وهو الشيء أو محل الوثية والثيغة هذه أربعة تركاً للوثية فالشخص الذي يوثي والشخص الذي يوثى إليه والمحل الذي يوثي به الشيء الذي يوثي به والثيغة الصيغة هي الإيجاب والقبول الصيغة الإيجاب المتبلة للنية الذي كان حينما وصّه طبعاً اشترى فيه شروط سيعة إن شاء الله جيانها والذي يوصى إليها أيضاً اشترى فيه شروط لابد من التوافرها فلابد من وجود الثيغة هذا الشخص الذي وصّه الثيغة القسم إلى قسمين طبعاً هي الإيجاب والقبول الإيجاب من النوصي والقبول من الوطيع المصائلين إذا, إذا وقع الإجاب ينقص من القصمين إنا يكون الإجاب باللفظ وإنا يكون بغير اللفظ الإجاب يكون صريحا إذا كان باللفظ يكون صريحا ويكون غير صريحا فالإجاب اللفظ والصريح مثل قوله والصيح وصيه لفلان 10000 دينار وصيت عشرة 10000 لفلان هذه هذا لفظ والصريح يعتبر ايجابا ضارعا في الدلاله ليس في اي احتمال الالفاظ الضمنيه التي تدل على وصيه ضمن ما جرى به العرض من الالفاظ المعروفه اعطي فلان من شذذ كذا وكذا يعتبرها صحيح وما قال وصية مني قال أعصر فنانا لكن أعطوا تدل ذننا أنه يريد الوصية فهذا اللفظ, اللفظ الصريح والنفذ غير الصريح هناك أمور أخرى تدل على الوصية من الأتعال مثل الكتابة لو كتب وصيته وأشهد عليها عجل فالكتابة لو كان أخرف, أخرف. لا يتكلف لكن عنده إشارة مفهومة ومعروفة فالإشارة قيادة تنزل منذلة العبارة أو كان يسمع ولكن يستطيع الكلام قيل له هل تريد أن توسي قال نعم أشار برأتي نعم قيل له السنة لا تزيد على الثلث فهل تريد أن توسي بالثلث كله فهل تريد أن تسلح أو قال لا قيل له خمس نظلا قال نعم هذه إشارات ليس فيها لفظ فتعتبر من الصيغة الدانة الإيجاب يكون من وصي يكون من الشخص الذي وصى إليه اتدعى المصنف رحمه الله طبعا من حيث الأصل عند العلماء رحمه الله لابد من وجود الصيغة لأنها ركم الوصي وإذا وقعت الصيغة يكون الإيجاب فيها والقبول تنقص من العقود أولا تنقسم العقود إلى قسمين هناك عقود يشترر أن يطع القبول بعد الإيجاب مباشرة لذلك لو دخل بين الإيجاب والقبول أي فاصل مؤثر فإنه يسقط الإيجاب ولا يعتد بذلك القبول مثلا عندنا البيت عندنا الإيجاب عندنا الصرف عندنا السلم عندنا المكاح هذه الأمور لو قال شخصا نهلا بشرف زوجتك بنتي فنانا بعشرة آلاف سكت ولم يجب ولم يفعل أي شعي ندامي على الكبير. ثم ذهت من الضربة وركعته بعد أن اخترقه قال قبل هذا الفاصل يقطع الإجابة الأول ولا صح العقل هذا لابد من إيجاب جديد لأن القبول وقع مترافيا مع وجود فاصل مؤثر فالفاقض يكون بالأطوال ويكون بالأفعال قال له بعثك سيارة قال له كيف حالك هذا كلام أجنبي هذا الكلام الأجنبي يخرج الإجاب لأنه لو كان قابلا قال مباشرة قد فلما قال كيف حالك كيف فنانك كيف الوالد فمعنى أنه خرج بالكلية وأعرض عن الإجاب ففقط الإجاب ومن يحتبع فانقصلت الوقود إلى تسمينه عقود لا بد فيها نوجود قبول ترتبا على الإيجاب بدون فاطل وعقود يغتفر فيها الفاطل من العقود التي يغتفر فيها الفاطل عقد الوصية فالوصية إذا قال أعطوا فنان عشر ريال من ثلث مالي هذه الوصية فنان مسابه وتوفي الرجل ولم يقبل إلا بعد سنة ولم يأتي إلا بعد عشر سنوات قيل له يا فلان فلان وصفى لك بعشرة آلات من فرق. قال قبل صحف الوصية ونفذ مع أن القبول بفاصل يعنى طويل جدا ولو طالقنا فإذا القبول الوصي لا يشرف في أن يكون تابعا للإيجاب وهذا اللي يقولون القبول المنجد فالوصية تخرج من القبول المنجد لكن النكاح والبيع والإيجارة والصرف والسلم نفى من لا بد أن يكون فيها القبول من الجزن لا. ويعتبر القبول بعد النوت وإن طال لا قبله يعتبر القبول بعد النوت قبول طبعا إما يقع في حياة النوصي وإما يقع بعد النوت فلذا وقع في حياة ذرع الغرفية لأن الوصية طبعاً لا تصح لازنة على الميد ويجب تنفيذها إلا بعد وفاته لأن قبل وفاته قطعاً يرجعنا قطعاً يضير قطعاً يذدل وعلى هذا فإن العبرة بموت المصير فالقبول لا بد أن يكون بعد الوفاة فإذا قال قدلت بعد وفاته صحة الوصية إذا كانت على الوجه الماتباً وإيه طال وإن طال الزمان الخاصل بين الإيجاد والقبول لا قبله لكن هنا مسألة وأن شخصا وصى لشخص قال أعطوا فلانا عشرة ريال من الثلث من الثلث مال توفي الرجل إلى ذي وصى وجئنا لهذا فلان هو زيد قلنا يا زيد والدي وصى لك بعشرة آلاف من الثلث ما قال نعم قبل ربيب ولا قال لا أقبل. لم يقبل ولم ينفذ بل فكت ثم طبعا إذا قبل لا إشكع إذا لم يقبل لا إشكع إذا قبل أعطي مال ونفذت الوصيل بالشروط التي ذكرنا فإذا لم يقبل سنعيدنا نرد المال للورفة ويقصد كألة لأننا لا نستطع أن نجب أحدا على أخذ لأننا نجب أن يعرض لكن لو سكت لا قال قضيه ولا قال لم أقتل فهل يجب على أن يقبل أو لا يقبل قال بعض الظلماء إذا امتنع حكمنا بأنه لا يمريد ونرد المال إلى الورد فيكون امتناعه على قد امتناعه على الإجابة موجبا للحكم عليه تماقر الشاجعية والحماد والرحمة الله ويعتبره موجبا للفرش المال للورد المال ورد المال لأنه لو كان قابل لقاء قدل فيقول نعتدر دلالة الحال كدلالة المقام لأنه لو كان راضي لقاء قدل كونه لم يقبل ولم ينص على القبول فإنه في هذا دلاله على أنه لا يريد وحين يدينه رد المال للدلال الورفة ويقسم عليه الناس. لا قبله لا قبل الملك ويثبت الملك به عقب الملك ويثبت الملك والملك والملك به يعني بالقبول بشرط أن يكون عقب الموت ويكون الملك بعد الموت يعني بعد موت الموصي فيطبط مكية العقار مكية النقط أثماد على ما هو معلوم في الوصول ومن قبلها ثم رسها لم يصح إذا تبثت المسيئة بعد القبول تتفرع المثالة التي ذكرناها ان المدة التي ذكرناها شاصرة جعل الظلماء يقول المال يكون لماؤه لا يتحق ممن وصي يعني مثلا لو مرض قال أعطوا فلانا ناقتي الفلانية وصية من أسف تحدثها وقال من ناقة عطان من ثلث مالي لمحمد الناقى في مرض موتها حامل ثم وضعه ثم بعد وضعها مباشرة توفي الرجل وقبل من وصي له إذا جئنا ننظر إلى وقت الوصيلة قلني يثبت الملك لمجرد ما وصى مذن نقبل الوصيلة فلنرجع إلى الزمان الذي تلصر به فإنه يكون ولد الناقى فادعا مننا سيملكه فقال لا يثبت الملك الملك به يعني بالقبول بعد الموثي لا قبله وفي مينة الله هذا النماء المنفصل وإنما كل للورقة يكون هذا ولد الناقة ملقا للورقة لأنه مستحق على ماذي موثي ومن قبلها ثم ردها لم يفح رسل ومن قبل الوثية ثم ردها هذا الرجوع عن طب الوثية وهذا حيث تشطيل وخلافهم ليهم مننا رحمه الله سنبتي وإن شاء الله حسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ لو لم يكن للموظف إلا ابن من الرضاع فهل يريث أم من الموظف أن يوصي له بماله أسابكم الله سلاء الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله أما بعد من الرضاع ليس له مراه ليس من الوارثين بإسماع العلماء رحمه الله الرضاعة لا توجد المراس فبناء على ذلك يجوز أن يوصي له وعند العلماء رحمه الله أن الشخص إذا أراد أن يوصي لغير الوارث يبدأ بقرابته يبدأ بالأقرباء الذين لا يرثون فأخوه من النفس مقدم على أخيه من الرضاعة يعني ما يذهب ويوصي بكل اثماله لإخوانهم من الرضاعة وإخوانهم من النسب موجودون لأن أخوه من النسب إذا لم يكنوا وارثين فإن الأجر فيهم أعظم أفصل بهم أبر فيبدأ بها ثم بعد النسب سأت الرضاعة وبعدها المصاهرة والرحيم فيوصي للقرابة من جهة الرضاعة أمه من الرضاعة بنته من الرضاعة ابنه من الرضاعة يوصي لهم ويراعي طربهم وهذا لا شك إن الله عز وجل يشيبه عليه ثم المصاهرة المصاهرة مثل أن يوصي لأم زوجته ووالد زوجته ورحمه يصبهم يصب رحمه هذا مما يكون فيه الأجر والمحوظ قال صلى الله ثم وسلم إلا أن لهم رحمة فأذلها بذلالها فهذا نظر من أبو رحمه فرابط الزوجة أصار الإنساء ومرحم منه وذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستركحون أرضا يذكروا فيها القراب فالصوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمه يقصد نصر لأن لهم رحمه لأن لهم رحمه من جهة إسمارية لأن هذا ولهم رحمه من جهة إسمارية إما ابنها إبراهيم فهذا يدل على أن الطرابة من جهة الزوجة لهم حق وإذا أراد الأنسان أن نفسهم أنهم يراعي مرتبتهم في السلة ولا شك أن الله يأجره على ذلك والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي في مسألة في رفض الموصى له أخذ الوصية أنها ترجع إلى الوربة ولن نطرقها إلى وجود البرد خصوصاً أنمية الموافق في بدل الخير وأنه أرى بالصدقة أسافق الله أبداً بشخاق قلبي لا لا يمكن بعد الحيان يوصي لشخص محاباك بعد الحيان يوصي لشخص من له على معرف دينا هو دينا بعد الحيان يوصي لشخص لدفع ضرري عن أولادي ودريتي من بعدي ويموت هذا الشخص فأي المكان غير مسلم أن نقول إن هذا أن قصده البر والسلة ليس كل الناس يوصي لأشخاص المعينين وقصده البر والسلة وعلى هذا الحق الشرعي أن من أوصى لمعين وفات المعين, المعين فات, فات الوصيلة بفواته ووصى لمعين وفات ذلك المعين ألا تصريح عند الغلماء في مسألة ما اشترت له القبر ما لا اشترت له القبر لكن الكلام بالن يقع القبول وسوف ولم يمكن انفاذ الوصية ففي هذا الحال يرجع المال إلى الورقة وما حق به وأولى والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ يقول الزائم أدرفت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة وقبيل التأمين فهل إذا أمن وأمن معه أم أن التأمين يكون لمن أدرف الفاتحة أسافق الله إِنَّا الله لله والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وآله بعد يسرع التأمين لمن أدرك موضع التأمين فالدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إِلَا قَالَ ظُلَبْ ضَالِينَ فَقُولُوا آمِينَ أمر عليه الصلاة السلام بالتأمين لكل من حضر موضع التأمين وعليه حينه يرزم النأمون بالتأمين إذا أدرك هذا الموضع الله تعالى أن الله صبيلة الشيخ إذا غلب على ظن الوالد أن أبناءه سيصرفون الإرثاء في مال الله فهل له أن يوتي أكثر من الثلث أسابكم الله هذه الأمور الشقيقة باب الوصية ولذلك نتأخر فيه باب عظيم وفيه أمور مهمة جدا الناس مأمورون لشرائع هي سنة من هدى عليها نصوص الشتاب ونصوص السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليهم إلا أن يتزموها ويشوروا على نهدها ويطرك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا أمر من المصري أن لا يتجاوز هذا الشب وعليها أن يتزم بذلك وأن لا يشهد وما ندريه فلعل هؤلاء الذين ينظر إليهم أنهم فاسدون أن يكونوا من خيار عباد الله الصالحين من بعد موته فكم من الأناس كانوا على ظلال احتدوا بعد موت والده أو بعد موت والدته وكم من الأناس فجعوا لموت الأقرباء فأصلحوا من الأخيار والسعداء وعتى فعثى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تأت المصيبة قال من هذا أن تأت المصيبة لعبد فيقلب الله حاله من حال الشقاء إلى حال السعداء وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لتدارك لها عبد وقد ترى الرجل فأسوأ ما أن ترى في عقوق لوالدين وقطيعة لرحمه فما يموت والد حتى يتفطر قلبه ويكون من أرحم أولاده به بعد المجه وقد يكون الولد من أبر الناس بوالده في حال حياة فإن يفتح الله عليه الدنيا بعد نوفي أبيه أو يفتح الله عليه الفتن فينشغل أولاده ودوجته حتى أنه لربنا مر عليه اليوم والأسبوع ولربنا الشهر لا يذكر وارده برحمة أو دعوة إلا قديره مع أنه كان من أبر الناس بوالده في حياة فالأمور ليعلمنا الله سبحانه وتعالى الله أحلى هو المطلع عن السرائل المطلع على الضمائل الذي قدر كل شيء وفصل كل شيء كل شيء فصلناه تشكيلا فمثلت إن الإنسان يرى أولاده العصاصة اليوم ولذلك يريدا أن يفعل هذه أمور منوطة بالغيب ولذلك ما عليه إلا أن يلتزم الأصل الشرعي وهو الاتزام بالثلث وما زاد عن الثلث فلا يجاوزه التزاما للشرع وتسليماً لفكم الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى سنوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحاب هم يستغفرون هل يشترق قضاء وقت الليل بالصلاة للدخول في هذا الوقت أم لو حكث طالب العلم معظم الليل على طلب العلم فإنه يدخل في هذا الوقت أسابكم الله هذه الآية خريمة اجتملت على خفلة جديدة عظيمة جعلها الله للأنبياء والأخيار والصلحاء فمال العبد يفتح الله عليه باب قيام الليل إلا فتح له أبواب الرحمة فهو شأن الصالحين ودعب أولياء الله المتقين كما ذكر الله في كتابه المجين حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يغين عظيم منذل قيام الليل وأنه مفتاح كل خير للعبد أول ما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في صفيحته الوحيد يَا أَيُّهَا الْمُزَّنِنِ لُكُمْ اللَّيْلَ عِلَّا قَلِينَ وهذا يدل على أن قيام الليل فيه أمور عظيمة تكون سبباً في تعادة العبد في دنيا وآخر جعل الله عز وجل قيام الليل سباب اللسان وإذا استقام اللسان استقام في الجوارح والعرحان قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا جعل الله قيام الليل سببا في هباك الآخر مع أنه سبب في صلاح دين العبد في جنيان فإنه سبب في هباك الله ونعنه وخيره للعبد في الآخر وذن الليل ستهدد به ناقله لك اسا ان يدعك ربك مقام المحمود اجعل الله المقام المحمود مقرونا بقيام الليل وهذا يدل على عظيم ما في قيام الليل حتى بلغنا كل عجبت من الليل كيف جعل الله جل جلاله في هذه الخيارات العظيم حتى ان فرضيه الصلاه حتى إن الالزام بالصلاه وتقdir الصلاه وبيان الصلاه شرف الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في الليل وجعله في الليل سبحان الذي يا أصراب عبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد العقب الذي باركنا خذنا وجعل الآيات العظيمة لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك السل فأري عليه من الآيات من قلبه به إيمانا وتوحيدا لله جل جلال فالله أعلم حينما أصلح رسول الهدى بذلك الإيمان واليقين بعد أن أرى آيات الله العظيمة وكذلك في عرض الله عزيزي الليل فمن ذلك قال العلماء إن قيام الليل من أحد الأعمال إلى الله شهر تعالى ولن نسئل عليه الصلاة عن أفضل الأعمال بعد الطاعات والمكتوبات قال ورك عسان يركعهم العبد في تلك الليل الآخر فهذا يدل على فضل قيام الليل لكن ما ورد في آية الزاليات من قولها في الأكفال من الله عز وجل بلك خاص من عام والخاص هو الاستثار لأن قيام الليل يقوم على الذكر رمونا ومن أشرفه وأفضله كثرة تلاوة القرآن والتشبيح والتحريد والتنجيد والتوشيد لله عز وجل بأسناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ومن ذلك الاستثار فجعل الله عز وجل للإستغفار صببا بالرحمة وقبل أسحارهم يستغرون فهذا الوقت يحب الأولنات رحمهم الله فيه لمن أصابها أنخر من الإستغفار فأنا الله عز وجل فيه الأفوال المغزرة لأن الله سبحانه وتعالى اختاره فينزل الله جل وعلا فيه مزولا يريك بجلاله وعظمته وكماله يبسط بعباده الخير والرحمة ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكلانه وعظمته فيقول هل من داعب فأستكيد له هل من ساحب فأعطيه سؤل هل من مستغفر فأغفرنا أن إن سبحانه شدة حاجة عذابه إليه وفاقته إليه فجعل لهم هذا الوقت المبارك للرحمة والعفو والمغدرة الله أعلم في تلك الساعة كما الرقاب, الرقاب الأثقة وكم من ذنوب الغفرة وكم من درجات الغفعة وكم فضائل ونوائل ورحمة ما في أبوابها في التحق وهو باب, باب أبواب الرحمة للعبد أن يحرف على السحر والاستغفار ولذلك سهام الليل في الأسحاب فما من عبد يدعو دعوته في السحر ويلازم دعاء السحر إلا شرح الله صدره وكان الألماء رحمه الله والأئمة نوصون أهل الذنوب والمهتدون والدنيا كانت في بدايته في بدايه حياته في بدايه صلاحه بلغ من استقاء الاسعار بكثره الدعاء والاستغفار وهكذا من تغير حاله ضاق عليه الدنيا وعصبه الكرب والهم والغم فيبدى من الاسعار ان تعاف رحمه بجهد السنه والخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرف بمفتحات الله ورحماته التي رحم بها عباده أسأل الله العظيم رب العصر الكريم لعثماء حسنى وصفاقه العلا أن يجعل لنا من ذلك أغفر حظ ومصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله